اللهم أعطنا من فضلك ما تحاجه نالك يوم الدين يدرون أزواجا يتمرصن بأنفسهم Oh, wow. بس عليك الكتاب بالقبل مصدق <تصفيق> قبل فَإِنْ اِرْتَدُّوا مِنْ